بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا ت م ن و تستكثر ولربك فاصبر ف َ إ ِ ذ َ ا نقر َُِ في اللاقون ُ فذلك َََِ يومئذ ََِْ يوم عسير على ََ الكافرين ََِِْ غير َُْ يسير َِ ذرني َ ومن ََْ خلقت ََُ وحيده َِ وجعلت َََُْ له َُ ميلا ممدودا َُْ و َ ب َ ن ِ ي ن َ شهودا ُُ ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا س أ ر ه ق ه صعودا انه فكر وقد ف ق ت لكيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم ع ب س و بسر ثم أ د ب ر و استكبر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر إ ن هذا إ ل ا قول البشر س أ ص ل ي ه سقر وما أ د ر ا ك ما سقر لا تبقي ولا تذر ل و ا ح ة للبشر عليها ت س ع ة عشر وما ج ع ل ن ا اصحاب النار الا م ل ا ئ ك ة وما اجعل لها عدتهم إ ل ا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد, ويزداد الذين امنوا ولا يرتاب الذين أ ُ و ت و ا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ََ ي ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو وما هي إ ل ا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إ ذ أ د ب ر والصبح إ ذ ا أ س ف ر إ ل ا ا ل إ ح د ى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أ ن يتقدم أ و ي ت أ خ ر كل نفس بما كسبت ر ه ي ن ة إ ل ا أ ص ح ا ب اليمين في ج ل ا ت يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا ن م ل ك من المصلين ولم نك نطعم ن المسكين وكن لا نخوض مع الخائضين وكن ك م نكذب بيوم الدين حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كان لهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل م ر ئ منهم أ ن يؤتى صحفا م ن ش ر ة كلا بل لا يخافون ا ل آ خ ر ة كلا إن له تذكره فمن شاء ذكره وما تذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره